بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ق ي م ا لينظر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مركف قا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا أ و ل ئ ك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مفل ل ا وجعلنا لحدي ما جنتين من اعناب وحففناهما بنخلي وجعلنا بينهما زرع ا كي تلجنتيني ا اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور هو انا اكثر من كمالا و اعز نثرا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 قال له صاحبه وهو يحاضره اكفرت بالذي صلقك من تراب, أكفرت بالذي صلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ك بربي أ ح د ا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما انظروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ّ فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي ا ف ا ن ه م وقرا